ایمو <Și> <analyze anthropology> يا حكمتكم ان آب ما سای وَلَا لَعْنَةٌ مِّنَ الرَّاوِيْمِينَ وَمَا وَصَّعْنَاكُمْ يا طوفان ام الرسانون مصنع لا یون действие Offffa pi و يا عصف They do اَظنّ اَمن فَاكِرْتُكَ كَفِيَ وَتُذَلَّ <تصفيق> مَا You mm -hmm.